وان ان لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشغبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا مِّنْ فَتْحٍ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 حتى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ غَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ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 ودرني والمكذبين ان نعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكا لهم وجحيما وطعاما داغصا وعذابا اليما يوما ترجُفُ الْ الأررضُ وَجبال وَكادة الجبال كَفبًاهلَ إِا أأَسلنا إلَْكُْ رسولًا شهدًا عَلَيكم كمام أررسلنا كما أرسلنا إ فعوونَ رَسوللا فَعصَاف العو الرسُول فَا خَذْناهُ أأَخْذَ وَ بلَ فكيفَ تَتقُون إنكَ فرَْتُم يومَ يجعلوندان شيب. السماء منفطر به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 وَما جعلنا عدتهم إللاا فتننَةَ للَّذينَ كَفرون يَستيقينَ الذينَ أوتُ الكتاب لستيقين الذينَ أوتُ الكتاب وَيَزْداد الذيينَ آمنوا إمَ وَل يَرتاباب وَل يَرتابابَ الذيينَ أوتٌ الكتاب والْمُؤْمنونَ وَلَقُون الذيينَ فِي قُلومِهِم م رَغُكافِرون.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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ثاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عينا يشرب بِهَا عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطعمونَ الطَّعامَ عَن حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتيمَ وَسير إِما نُطرمكُمْ لِوجهِ اللهِ لا نُريد مِنكُ لا نريد منكم جزاء وكان خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا مدانيه عليهم ظلانها وذللت قطوفها وتذليلا ويطاف عليهم بانيات من فضه واكوام من كانت قوارير قوارير من فضه قدذرها تقذيرا ويصطافون فيها كأسا كان مزاجها زنبيلًا عينا فيها تسمى سلسبيلًا ويطوف عليهم غلمان خلّدون إذا رأيتهم حسبتهم إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكا كبيرا هُم فِيابُ سُدُس خضُ وَإاسْتَبرَقَ وَحُلّ ساورَ منِن ف البَّة وَسَقَاهُم وَوسَقهُم رَبّهُم شَرابوقَهُور إِ هذا كََ لكم جَزأَ وَكَانَ سَعكُم وَوكَانَ سَعيكُ مَشكُور إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثِمًا أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وَيَدَرونَ وَر أَهُم يَوْم فَقِيلَ نَحْن خَلَقُناهُم وَشَدَد لا أَصَهُم وَإذاَا شِنا بَددللناَا أَمْتَ لَهُم تَبدلَ إِه ل تَدكَِ فَم شاتخَذَ إلَ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 وَجَعلنَّهُ فيِي قَرار مكين إ قَدرٍ مَعْلُوم فَقَدرناَا فَنِحْمَ القادِرون وَإلُ يَومَائِذ للِْمُكَذِّب لَ نَنج الْ الأربَك فاتَ حي أَأَنواتَ وَجَعََّ فيِيهَا رَواسَ شَامِخاتٍ وَسطَناكُم وَأَسْطَلَكُم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 ان الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّ انكم مجرمون ويل يوم يذل المكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم يذل المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون